ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بيس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ براس أخيه يجره إليه قال بن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قل رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانتا ارحم الراحمين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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هموا لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 تو لينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وان انت خير الغافرين